فَنُودُوا أَمْتِلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وعد ربكم حقا قالوا نعم فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ على الظَّالِمِينَ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عوجا اخرتك كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمامهم ونادوا اصحاب الجنه ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين